أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى إلى يوم الدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا وأن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه وأن يدخلنا في شفاعته وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه على كل شيء قدير أيها الأخوة في هذه الليلة ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني عام سبعة أشر أن نلتقي بإخواننا هنا في المسجد النبوي الشريف ونسال الله تعالى نجعله لقاءا نافعا لنا ولكم وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات المباركة هنا وفي المسجد الحرام أن نتكلم أولا على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب حيث إيش و... وذلك لأن تفسير القرآن علمه أمر مهم فإن الله تعالى يقول في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب فوصف الله القرآن بأنه مبارك ولا شك أنه كذلك فهو مبارك في تلاوته مبارك في أثره ومبارك في تأثيره فآثار هذا القرآن الكريم حين كانت الأمة الإسلامية متمسكة به آثار عظيمة بالغة ملكت به الأمة الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها ودكت به عروش ملوك الفرس والروم حتى, حتى صارت أكثر لقاء الأمة لقاء الأرض تابعة لهذا الدين الإسلامي لهذا كان القرآن مباركا قال الله تعالى فلا تطير الكافرين وجاهدهم به به أي بالقرآن جهاد كبير فهو مبارك في كل أنواع البركة ومن كل وجه ولكن ما الحكمة من إنزاله هل الحكمة أن نقرأه تعبدا لله تعالى بقراءته ورجاء لحصول الثواب أو أن الأمر وراء ذلك الجواب الأمر وراء ذلك لا شك أن تلاوته ورجاء, ورجاء التواب بذلك لا شك أنه أمر مقصود مهم والإنسان إذا قرأ القرآن فله في كل حرف كم لا حاشر حسنات لا قال ابن مسعود رضي الله عنه لا أقول ألف لاميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف لكن المقصود أمر وراء ذلك وهو ليدبروا آياته ومعنى التدبر التأمل والتفكر في المعنى حتى نصل إليه ونعرفه ثم بعد ذلك تأتي النتيجه والثمره وليتذكر أولو الألباب ليتذكر ان يتعظ بما فيه من المواعظ والحكم والاسر قلوا الالباب اي اصحاب العقول فكل من كان اعقل فهو لهذا القران اتبع واشد تمسكا اذا الفائده من انزال هذا القران شيئا الأخ أيت بهما هذا الشيان أو شيء واحد السريع من يعرف طبعا طيب ما السريع ما معنى تدبر الآيات شو يا جماعة حظا قم نعم التامل تفكر في المعنى طيب الفائده الثانيه فائده تفضل يتذكر اولي الالباب ومعنى التذكر الاتعاظ بالقران والايمان بخبره والامتثال لامره واجتناب عليه. بارك الله فيك انتبه اخي إذا كان من الحكمه في إنزال القرآن أن يتدبر الناس كتاب الله فهذا يعني أنه فرض علينا أن نتفهم معاني كلام الله عز وجل وإنك لو تأملت لوجدت لو أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون من القرآن إلا رسمه إلا رسمه ولفظه فقط ولا يعرفون المعنى إلا قليلاً ولهذا لو سألت أي واحد حتى ولو كان طالب علم ما المراد بكذا وكذا لوجدته لو يتشكك ويتردد لهذا أحذتكم بارك الله فيكم على تفهم معاني القرآن فإن قال قائل بما نعرف هذه المعاني قلنا الطريق إلى ذلك شيئا الشيء الأول تلقي المعاني من أفواه العلماء لكن العلماء الموثوق بهم وليس كل من قال إنه عالم يتلقى قوله لأن من العلماء من ليسوا بعلماء أو من العلماء من ليسوا, من ليسوا بأمنا لكن العالم حقيقة هو الذي لديه العلم والأمانة إن خير من سجرت من؟ القول الأمين كتاب الطريق الثاني يكون هناك الكتاب يقولون ان يكون هناك الكتاب يقولون ان يكون هناك الكتاب يقولون ان القرآن نقرأه؟, نقرأه لا لأن المفسرين رحمهم الله على يقولون ان متفرقة لا بد ان نطالع كتب التفسير من من مؤلفين موثوقين في علمهم وامانته مثل تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير ابن سعدي تفسير صاحب هذا الكرسي ابي بكر الجزائري وغيره ممن يوثق بعلمهم وامانته ثم هناك شيء اخر مصيبه طلبة العلم خاصة وهو أن يتأمل الإنسان كلام الله بنفسه اولا فإذا تولد عنده شيء من المعنى فليرجع إلى كتب التفسير حتى لا يضل وإنما قلت ذلك من أجل أن يتمرن هو بنفسه على معرفه إيش معاني كتاب الله ولكن إن معه يقرأ فقط ويحفظ بل لابد أن يفهم لذلك أحس طالبة العلم بالذات على أن يتأمل الإنسان مع الآية اولا ثم بعد ذلك إذا تكون عنده معنى يرجع إلى كلام العلماء حتى لا يظل لأن الإنسان ربما يظل ربما يفهم الآية على غير معناها لا سيما من ليس عنده مران ومتابعة لمعانا القرآن لهذا أخترت ان ابدا جلسات هذه بتفسير ما قره امامنا في الصلاة في الصلاه التي يتلوها هذا اللقاء وكنت اريد ان اتكلم على السورة الاولى السماء والطارق لكن قال لي بعض الاخوه اننا قد تكلمنا عنها, عنها سابقا وحينئذ نكتفي بما سبق نكتفي بما سبق ولكن نناقش فيما, ك... فيما قلنا اولا لأن لأن كوننا قرأنا ذلك وللذي هل بقيت في أفهام الناس أو لا لا يكفي فالآن نناقش فيما سبق اولا والسماء والطارق هذه الصيغة اشياء الاخ الأخ سيئة قسم أخسم الله بإيش والسماء والطارق أقسم بشيئين ولا واحد بشيئين بارك الله فيك السماء مخلوق والطارق مخلوق فكيف جاز القسم بالمخلوق تفضل نعم احسنت بارك الله فيك للخالق ان يقسم بما شاء من خلقه او من اياته او من اسمائه او من صفاته اما نحن فليس لنا ان نقسم الا بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبت طيب في هذه الايه او في هذه الصوره قاعده من قواعد التفسير وهي انه يرجع في التفسير اولا الى كلام الله بمعنى ان نفسر القران اولا بالقران من اين يؤخذ تفضل ثم بينه بقوله النجم الثاقب بارك الله فيك اذا اول ما نفسر القران بماذا بالقران لأن القرآن يفسر بعضه بعضا حيث ان المتكلم به واحد ثم بعد ذلك نفسره بما فسرت به السنه لان اعلم الخلق بالتاب الله من رسول الله لا منازعه في ذلك طيب ونريد ان ناتي بمثال لتفسير القران لتفسير القران بالسنه من منكم يأتي بالمثال يا جماعة تفسير القرآن بالسنة واحد واحد من كم تفضل لا استرح نعم أحسن من أمثلة ذلك قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن قال الصحابة يا رسول الله أينا لم لمنظر نفسه قال إن المراد بالظلم هنا الشرك الم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأعدوا لهم ما من قوة قال ألا إن القوة الرمي ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم طيب بعد ذلك نرجع إلى تفسير من يا اخوان الصحابة رضي الله عنهم لأن الصحابة اعلم الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمعاني كلام الله لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم وفي الحالات التي ينزلون عليها معنى القران لان القران قد يخصص بحال من الاحوال التي ينزل فيها ثم بعد ذلك كبار التابعين ولا سيما الذين اخذوا عن الصحابه كمجاهد بن جبر رحمه الله واي من من التابعين طيب قوله تعالى يوم تبلى السرائر ما معنى تبلى معنى تبلى تفضل ايش شوون. تكشف بس اللفظ لا يعلى ذلك هذا الذي ذكرته هو من لازم لكنه ليس المعنى المطابق نعم تبلى تختبر ومنه قوله تعالى ونبلوكم في ايش والخير فتنه طيب السرائد عن القلوب وهنا نأخذ قائده يا أخواني الحساب يوم القيامة على ما في الصدور الحساب في الدنيا على ما في الجوارح في الدنيا يحاسب الإنسان ويقوم الإنسان على حسب عمله الظاهر ويوكل الله في الآخرة لا مفر العبر على ما في القلب نسال الله ان يصلح قلوبنا وقلوبكم العبره على ما في القلب ولهذا يجب علينا يا اخواني ان نعتني بقلوبنا اكثر من جوارحنا كم من انسان صلى الى جنبه انسان اخر وبينهما في الفضل والثواب والدرجه عند الله كما بين السماء والارض اعتبارهم بايش بما في القلوب ولهذا طهروا قلوبكم طهروا قلوبكم من الشرك من الشك من النفاق من الحقد والغل على المسلمين الى غير ذلك من ما يجب ان نطهر القلب منه لان المدار يوم القيامه على ما في القلوب واستمع الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مكلوم يعني مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريك ريح المسك الشاهد قول والله أعلم بمن يكلم في سبيله انتبه لهذا القيء ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث قال لا يقال فلان شهيد لا يقال شهيد حتى لو قتل في, معركة في المعركة بين المسلمين والكفار لا تقول شهيد ايش يقول اقول فلان يرجى ان يكون شهيدا اما ان اقول شهيد والرسول يقول والله اعلم بمن يكرم في سبيله فهذا ليس بجائز وكيف نقول هكذا والرسول تبرا من ان يطلق الشهيد على ما يظهر من حاله قال الله اعلم بمن يكرم في سبيله ثم اعتبروا بالقصه التي جاءت ايضا في صحيح البخاري كان رجل مع المسلمين كان رجل مع المسلمين شجاعا قويا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار والرسول عليه الصلاة والسلام لا أنتطعني الهواء قال هذا من أهل النار فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام من أهل النار فقال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنه أن يتابع وشوف وش النتيجة فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزع وكأنه يقول والله أعلم كيف يصيب السهم وأنا ذلك الرجل الشجاع المقدام فجزع فسل سيفه واتكأ عليه من عند الصدر حتى طلع من ظهره ايش النتيجة قتل نفسه والعياذ بالله فجاء الرجل الذي كان ملازما له وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قل بما ايش لها السبب هذا قال ان الرجل الذي قلت فيه إنه من اهل النار فعل كيت وكيت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل انتبه اخ ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اجارنا الله وإياكم من ذلك اللهم اصلح قلوبنا المثل الصعب القلوب لا بد من تطهيرها قبل كل شيء ثم اذا صلح القلب وطهر فالجوارح تتبع له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اللهم أصلح قلوبنا طيب والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. من يفرق لي بين الرجع والصدع؟ ما شاء الله. الله. واحد. الآن ما, ما لا أرى إلا واحد. والثاني نصف نصف. تفضل. نعم. تشقق. بارك الله فيك تمام. الراجع يعني المطر والصدع التشقق إذا أمطر السماء الارض الأرض عندما يكون أول النبات كيف يكون تنشق الأرض عن النبات فأصمنا بالراجع بالسماء ذات الراجع وبالأرض ذات الصدع لان كل احد ينظر الى ارض الميتة ليس فيها خضراء تنظرها السماء فتشقق بالنبات يحيي الله الارض بعد موتها ايضا الانسان سوف يموت ويدفن وتأكله الارض الا من شاء الله ثم يخرج منها فالقادر على اخراج هذه الحبة اليابسة من باطن الأرض قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته قال الله عز وجل ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة ليس بها خضراء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير والله إن لنا لموعدا نحشر فيه الى الله عز وجل حفاه عراه غلا لا مال ولا ولد ولا زوجة ولا قريب ولا نسي بل الواحد منا يفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني اسال الله ان يجعلني واياكم في ذلك اليوم من السعداء انه على كل شيء قدير طيب. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا من الذي يكيد ولمن يكيدون انهم يكيدون كيدا نعم الكفار يكيد لمن للرسول صلى الله عليه وسلم اذكر لي مسألة من كيدهم من القرآن يا أخي من القرآن وإذ يمكرو أحسن بارك الله فيك وأكيد كيدا كيدا يعني أعظم من كيدهم كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وما أكثر مكر الله بمن يمكر به مكر بفرعون حين حشر المدائن يريد بذلك القضاء على من؟ على موسى وقومه فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني على كل حال هالكون لأن البحر أمامهم وفي العون عدوهم خلفهم أين يذهبون البحر أحمر بحر عظيم واسع ماذا يصنعون قال موسى عليه الصلاة والسلام مقال الآمن المؤمن المطمئن. قال كلا يعني لسنا بمدركين إن معي ربي ساهدين. الله أكبر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن معي ربي ساهدي فأحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر عصا من خشب يتكئ عليها ويهش بها على غنمه ضرب البحر فماذا كان بلحظة أبلغ من طرفه العين انفلق البحر لا إلى الا إلا الله انفلق البحر وكان اثنين عشر طريقا ما طريق واحد ويبس في الحال بلحظة سبحان الله العظيم وانما كان اثنين عشر طريقا لان بني اسرائيل كانوا اثنين عشر اسباطا وجعل الماء السيال بينهم كالجبال كالجبال وهو بصفته يعني لا ليس من أنه صار ثلجا لا جمد وهو على سخونته لأنه لم يذكر في القرآن أنه تحول إلى ثلج ولو تحول إلى ثلج ومر الناس مع هذه الطرق لا جمدوا لكنه بإذن الله وقف هذا الماء كالطود العظيم كان كل فرق ايش كالطود العظيم ما هو الطود الجبل وقيل انه كان مع في هذه الاطواد ثقوب ثقوب يعني فرجا ينظر الناس بعضهم الى بعض حتى يطمئنوا على نجاة اخوانهم والله على كل شيء قدير فاضرب لهم طريقا في البحر ايش يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وسبحان الله العظيم ارض كلها طين مضى عليها ما لا يعلمه الا من السنوات والماء فوقها ومع ذلك في لحظه صارت يبسا وفي لحظه تمزق هذا الماء وصار كل فرق كالطود العظيم مما يدل على ايش على ان الامر بيد الله عز وجل وانه على كل شيء قدير وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون أين علماء الطبيعة هل يمكن للطبيعة أن تفعل هذا لا والله وإبراهيم عليه الصلاة والسلام اوقد له المكذبون له اوقدوا له نارا عظيمة ثم القوه في الجحيم ويقال إنهم رموه بالمنجنيق على النار لانها تحرق من قرب حولها لشدتها وكثرتها وعظمتها فرموه بالمنجنيق على النار وماذا قال الله للنار قال الله عز وجل يا نار كوني برجا وسلاما على ابراهيم هذه النار المحرقة صارت برجا لكنه ليس البرج القارس الذي يقتل حيث قال وسلاما قال العلماء لو قال برجا بدون ان نقول سلاما لكانت تهلك لكن الله قال جل وعلا كوني برجا وسلاما على ابراهيم فكان برجا وسلاما عليه اقول يا اخوان ان الله تعالى على كل شيء قدير قادر على قلب الاشياء وتغيير طبائعها لانه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى طيب اقول فرعون كاد لموسى ورأى انه قد ظفر به حيث وصل الى نقطة الصفر الى غاية لابد على حسب فهم موسى على حسب فهم فرعون لابد ان يهلك حتى الذين امنوا مع موسى واش قالوا انهم المتركون فظن الخبيث انه تمكن من موسى وقومه خرج موسى وقومه من البحر سالمين ودخل فرعون وقومه على أنهم سوف يدركون موسى فلما تكامل موسى وقومه خارجين وفرعون وقومه داخلين أمر الله البحر أن يعود على ما هو عليه فانطبق عليهم الله اكبر وماذا كان كانوا في قعار البحار هلكوا عن آخرهم وفرعون الذي كان يفتخر بالماء اولا حيث قال لقومه قبل قال لقومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون افتخر بانه بان له ملك مصر ومن الذي خلفه عليه من فن اسرائيل الذين كان بالامس يذبح ابناءهم ويستحل نساءهم وافتخر بالانهار التي تجري من تحته وما الذي هلك به الماء الذي كان يفتخر به بالامس واستكبر على آلف على قوم موسى وبالتالي صار تابعا لهم لما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل سبحان الله كان بالأول يقتل بني إسرائيل على الإيمان أما الآن فأذعن وذل وقال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل لم يقل آمنت بالله ذلا والعياذ بالأول وخزيا أن هؤلاء القوم الذين كان بالأمس يقتلهم ويدبحهم صار الآن إيش؟ تابعا لهم آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له آه الآن آه الآن تؤمن بما آمنت بي بني إسرائيل الآن تكون من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدن ببدنك بالبدن لا بالروح الروح راحت مع الأرواح من الغرق إلى الحرق والعياذ بالله النار يرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أتفلوا آلة فرعون أشد العذاب لكن نجاه الله ببدنها ليش ليكون ايه وعلامه على أن فرعون الذي كان قد ارعب بني إسرائيل قد مات لأنكم تعلمون أنه بلغ من رعب بني إسرائيل من هذا الرجل الكافر العنيد مبلغا عظيما قد لا يصدقون بأنه غرق. قد يقول الشيطان لهم إنه لم يغرق، إنه نجى أنجده الأمواج إلى ساحل البحر مثلا فإذا شاهدوا بأعينهم حينئذ يطمئنون يطمئنون ولهذا قال لتكون لمن خلفك أي من بني إسرائيل آية أي علامة على أنك هلكت ولم يبقى لك شيء على كل حال أنا جئت بهذا المثال على أن الله تعالى يكيد لأوليائه على من على أعدائه وقد طار الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله مهل الكافرين أمهلهم رويدا مهلهم يعني تأخر وودعهم يأمنون مكر الله ويستدرجهم الله امهلهم رويدا اي قليلا وسوف يجدون جزاءهم هذا ما ما في هذه السورة من غرر المواضيع ولا حاجه الى التفسير لانكم قلت اننا فصلنا من قبل بقي الهاكم التكاثر واظننا في بعد لا طيب يقول عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الهاكم الخطاب لمن للبشر التكاثر يعني في الاموال والاولاد كما قال الله عز وجل انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتباخر بينكم ويش وتكاثر في الاموال والاولاد التكاثر يلهي ولا شك كما قال الله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم وكم من انسان كان مستقيما ملتزما متجها الى الله فاذا كثر ماله والعياذ بالله الهاه المال الهاه المال واذا كثر ولده الهاه الولد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله الهاكم انتكاثر حتى زرتم المقابر حتى هنا غائيه او تعليليه والسؤال لمن عنده علم في النحو غائيه او تعليليه ما عندي احد املكم بالله هذه غائيه هل تقولها عن علم؟ تقولها عن علم؟ طيب ما الفرق؟ ولو كانت تعليلية هي على كل حال غائية غائية والمعنى أنه ألهاكم تكاثر حتى ميتم حتى ميتم يعني فهي بمعنى إلى التعليلية هي التي بمعنى من أجل مثالها قول المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله إيش حتى انفضوا. المعنى من أجل أن يفضوا عنه وليس المعنى إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا تقول لا فهنا حتى تعليلية إذا نفهم أن حتى في اللغة العربية تأتي إيش للتعليل وللغاية وهذا أكثر ما يدور في الكلام وتأتي لمعاني أخرى ليس هذا موضع بسطها نرجو أن نمسك المعنية هذه طيب إذن حتى زرتم يعني إلى أن زرتم المقابر والمراد بالزيارة هنا ليس الزيارة الحي أن يذهب إلى المقبرة ويسلم على أهل قبول المراد زرتم المقابر أي ميتم فدفنتم في المقابر انتبه يا سمع اعرابي رجلا يقرا الايه هذه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ماذا قال قال والله ليس الزائر بمقيم ولا بد من غايه فوق, فوق المقابر والله ذكاء الاعرابي لك لأن الزائر يأتي لصاحب البيت يزوره يوم يومين يمشي فيقول أنتم في المقابر لسهم مقيمين ابدا الآبدين بل هي زيارة ماشية إلى أين إلى البعث إلى البعث فاستدل العربي بفهمه العربي على أن الآية تدل على ثبوت البعث على ثبوت البعث ووجه ذلك ما سمعتم الزائر مقيم ولا غير مقيم جواب ضين يا جماعة ولا الزائر مقيم ولا لا غير مقيم الذي يدفن في المقبرة إذن غير مقيم ولهذا كان من الخطأ الفاحش ما نسمعه احيانا ما, ما نقرأه احيانا في الصحف يقول فلان مات إلى مثواه الاخير أو نقل إلى مثواه الاخير هذه الكلمة منكر غاية الإنكار ولو أن الإنسان اعتقدها لكفر لكن أكثر الناس يقولونها تقليدا سمعوها من واحد وقلدوه ولا يعرفون المعنى لو قلنا إن القبر هو المثوى الاخير لازم من ذلك إيش أن لا يكون بعد أن لا يكون بعد ولهذا يجب أن تنكر على من قال هذا وتقول أتعتقد أن القبر هو المثوى الاخير إن قال نعم فقد أنكر البعث وإن كان البعث كفر وإن قال لا قلنا يشتغلها كلاما لا تقول المثوى الأخير المثوى الأخير هو أما الجنة وإما وإما النار فبئة السمات والمتكبرين هذا النار طيب على كل حال الايه تدل على ايش على اثبات البعث حيث جعل القبور زياره وهنا ينبغي ان نتكلم على زياره القبور زياره القبور سنه سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله اما فعله فقد كان يزور الفقيه عليه الصلاة والسلام وزار شهداء أحد ودعا لهم وأما قوله فقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت وصدق نبينا صلى الله وسلم عليه وسلم أخوك الذي كان بالأمس معك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب ويلبس كما تلبس ويتمتع في دنياه أصبح الآن رهين عمله في هذا القبر ربما لا يكون بينك وبينه إلا مسافة قليلة فهي تذكر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وزيارتنا للقبور للدعاء لأصحاب القبور وليس لدعاء اصحاب القبور زيارتنا لهم لإيه؟ للدعاء لأصحاب القبور وليس لدعاء اصحاب القبور ولهذا نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله أنتم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هم محتاجين للعافية هم محتاجون للعافية محتاجون للمغفرة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال الله اكبر من حينما يتم دفن الميت قد سلم الان للاخره انتهى من الدنيا نهائيا كان لم يكن موجودا في الدنيا فكما ان الانسان اتى عليه شيء من الدهر هل اتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هو الان خلاص لم يكن شيئا موجودا أصبح خبرا من الأخبار انتهى على عمله ختم على العمل إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عندما إن يتبع به أو وردا صالح يدعو له طيب اذا نحن ندعو لهم تقف عند القبر إذا تم الدفن تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له واخترنا الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ونقول اللهم تبت اللهم تبت اللهم تبت في إيش في القول الثابت لأن الانسان من حين ما ينتهي تسليمه يأتيه ملكان السلام على الرب ودينه ونبيه أسأل الله أن يثبتني واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واما زياره القبور لدعاء القبور فهو سفه في العقل وضلال في الدين سفه في العقل ليش لان هذا الميت ما ينفع نفسه فكيف ينفعك انت كيف تاتي الى جثه هامده ربما تكون ارض كرتها الا ما شاء الله ثم تدعوها وهل يمكن لهذا الميت ان ينقذك من شيء يجب يا أخي لا والله أبدا هو نفسه متاجر الدعاء كيف تدعوه هذا سفى أظن الإنسان لو جاء إلى شخص حي لكنه أشل وقال يا فلان أدعوك أن تحمل متاعي معي إلى السيارة وتحمل معي ماذا يعد ناس هذا عاقلا أمس فيها حين جواب الحي جماعه أحيونا بجوابكم عاقل ولا, حق ولا سفيه رجل جاء إلى شخص اشل ما يتحرك مشلول مشلول معاقل لتبون فقال يا فلان أعني احمل معي متاعي إلى السيارة أبي حمله اشتبون هذا الرجل سفيه ولا عاقل سفيه الميت أبلغ من هذا كيف تقول الميت يا فلان آآ آآ اعطني كذا أرزقني مالا زوجني سبحان الله امراتي ما تحمل خلت تحمل سفه سفه جدا في العقل ضلال في الدين لماذا لان الله تعالى يقول ومن اضل استمع الاستفهام من اضل هذا الاستفهام مع النفي من اضل ممن يدعو من دون الله من من لا يستجيب له الى يوم القيامه لو بقيت تدعو هذا الى يوم القيامه ما استجاب لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامه يكفرون بشرك هنا يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم قافلون لا يفهمون ولا يسمعون وبعد ذلك واذا حشر الناس إيش كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كما قال عز وجل اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال لن يتبعوا لو أن لنا كره يعني ليت لنا كره فنتبرأ منكم كما كنا بالأول نواليكم نتبرأ منكم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار أجارنا الله وإياكم ذلك إذن يا أخي أهل القبور لا ينفعونك ولا يحل لك أن تدعو لهم حتى لو أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع الشفيع للأمة لو أتيت إليه الآن وقض يا رسول الله أشفعلي فهو حرام عليك لا يملك هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنك الشفاعة إلا بإذن من بإذن الله من الذي يشفع عنده إلا بإذن الله إن الناس يوم القيامة يصيبهم من الغم والكرم ما لا يطيقون الم... الزمن كم خمسين ألف سنة الوقت صيف شتاء حار الشمس تدنو بمقدار ميل العرق يبلغ من الانسان بحسب عمله منهم من يبلغ العرق الى كعبيه والى ركبتيه والى حقويه ومنهم من يجمعه العرق كرب عظيم ما يمكن ان تتصوره فيقول الناس بعضهم لبعض أطلب من يشفع لنا ياتوني الى ادم يعتذر الى نوح يعتذر الى ابراهيم يعتذر الى موسى يعتذر الى عيسى إيسا لا يقدم عذرا لكنه يحير على من هو أفضل منه يقول إيت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهل رسول الله جعله الله لنا ولكم شفيعا هل رسول الله يقوم يشفع على طور لا يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتح ما لم يكن فتحه عليه من قبل ويسجد سجودا طويلا حتى يؤذن له. ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستطيع ان يشفع الا بإذن الله ابدا اذا يا اخواني لا يجوز ابدا ان نسأل من اي ميت كان شيئا من حاجاتنا نسأل من نسأل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس إذا سألت فاسال الله إذا استعنت فاسأل بالله اسال الله يا قيم ليس بينك وبين الله واسطه والرب عز وجل فتح بابه يقول لك ادعوني استجب لكم تريد كرم أكثر من هذا هو نفسه عز وجل يفتح الباب ادعوني استجب لكم ويقول لنبيه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي لدعان نسأل نسال الله يجيبنا واياكم اذا ليش تسال مخلوق مثلك ومخلوق لا يمكن ان ينفعك ولا بشربة ماء اذن دعاء الاموات سفهم في العقل وظلاله في الدين وبلانه في الدين ولكن لو قال قائل انه ذهب الى قبر السيد الفلاني او الولي الفلاني وجاءه واش و لن نقول انه مريض فذهب الى صاحب القبر وقال يا سيدي يا ولي الله يا كذا يا كذا انه مريض فشفي فشفي اشنعنا نقول نحن نشهد ان هذا لم يشفك ونحلف على هذا انه لم يشفك لان ربنا يقول عز وجل ان تدعوهم اجيبوا جماعه اقرا الايه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هل أحد أخبر من الله لا لا ينبئك مثل خبير يعني مثل الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم طيب هو الرجل هذا دعا صاحب القبر وشفي تقول لشفاك هو الله عز وجل لكن جعل شفاك على هذا السبب المحرم فتنة لك قد يفتن الإنسان تهيأ له أسباب ماصية أقول لكم بارك الله فيكم كان الصحابة محلمين مع الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلاهم الله المحرم هل يجوز أن يصيد الصيد لا إلا الله صيد مباح جماعة رأى أرنبا رأى غزالا وهو محلم أليجوز أن يصيدها ميب حلال الغزال حلال ولا حرام الأرنب طيب، المحرم لا يجوز أن يصيد هذا الصيد ابتلاهم الله عز وجل ابتلا الصحابة بعث الله عز وجل الصيد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أنكم لو بشيء من الصيد تنالوا أيديكم فامسكوا مسكوا. ولماحكم الرمح الطائر بالرمح وعادة لا يكون إلا بالسهم الزاحف يكون بالرمح والآن يأخذ يو بعيش في اليد تسهيل لا تسهيل تسهيل لكن اختبار سهلت لهم المعصية لينظر عز وجل أليخافون الله ام لا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تنالوا عيدكم ورماحكم أتم لأنم الله من يخافه بالغيب هذه الأمة والحمد لله أمة مؤمنة موخنة اليهود حرم الله عليهم صيد الحوت يوم السبت قال لا تصيد الحوت يوم السبت فابتلهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي سرعا على وجه الماء وغير يوم السبت لا يرونها ويوم لا يسبتون لا تاتيهم واليهود كما تعلمون لا يريدون الا ملء البطون وشوه الفروج ناس دنيويون بمعنى, المال بمعنى الكلمه طيب طال عليهم الامد كان لابد, لابد من حيله ايش الحيله قال ضاعوا شباكا يوم الجمعه وتاتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشباك ولا تستطيع الخروج وإذا كان من أحد إيش خذوها وتكونن لم تصيدوا يوم السبت شوف كيف زي الشيطان عملهم ففعلوا فبماذا ابتلوا اسمع واسألهم عن القرية التي كانت حادث البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ثم انقسموا في هذا إلى قسمين بل ثلاثة قسم نهو هؤلاء قالوا لا تأخذوا الصيد لا تحلوا عليه وإذ قالت امه منهم لما تعيذون قوما اللهم هلكم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فصاروا ذات قسم قسم تحيلوا وقسم سكتوا ما انكروا وقسم انكروا بل الذين سكتوا ولم ينكروا انكروا على ما انكر وقالوا لهم لم تعظون قوما اللهم هلك ما هذا ولا هلك ولا, ولا حاجه تعظونا اجهبوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقول لا تياس ربما يتقي فماذا فما فعل الله بهم استمع الى قوله في سوره البقره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاصين الامر كونوا قرده هنا امر كوني ولا شرايين أنت ممور تكون قرد؟ هل يمكن يا يأمرك الله أن تكون قردا؟ أنت من عن أن بالقرود؟ الأمر كون قرده أمر كوني ولا, ولا شرعي؟ أمر كوني فكانوا قرادة خاسئين قرده الذليله ما تعدو على أحد ذليلة اصابهم الله بالذل الظاهر والباطن. لكن هذه القرود المعروفة الآن هي القرود؟ ليست ليست الامه التي قلت بذلك لأنها هلكت اقول بارك الله فيكم الهاكم نعود الى تفسير الايه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ومعنى زرتم اي متتم فدفنتم في المقابر وليس المراضيات في القبور ثم تعرضنا الى ذات القبور المشوعه وإلى أن أهل القبور محتاجون إلى إيش إلى الدعاء لهم ولا يجوز أن ندعوهم أوردنا سؤالا وأجبنا عن السؤال أن بعض الناس يفتن فيدعو صاحب القبر فيشفى ماذا نقول هل شفاه صاحب القبر لا ما الدليل على صاحب القبر لن من القرآن ومن أضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث إياك يا أخي أن تتعلق إلا بالله عز وجل اسأل الله لا واسطة بينك وبينه اسأل الله إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت تفاستعين بالله اقول ان هذا الذي شفي انما شاء الله عز وجل وليس هذا المدفون ولكن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتسهيل المعصيه عليه حتى يختبره عز وجل الهاكم التكاثر لو قال قائل هل التكاثر في الاموال هل هو حرام ولا حلال ولا مستحب ولا ايش نقول أما إذا ألهى عن طاعة الله فهو حرام إن ألهى عن واجب ومذموم إن ألهى عن مستحب وأما إذا لم يله بل كان عونا على طاعة الله والإنسان يكاثر في ماله ويتاجر في ماله ليستفيد ويفيد أخوانه فهذا لا بأس به إطلاقا حتى زلطن المقابل وفي هذا إشارة الى انه لا بد ان لا بد يدفن الانسان ولهذا قال العلماء ان دفن الميت فرض إيش دفن الميت فرض إيش فرض كفايه فرض كفاية طيب واذا مات الإنسان في البحر مثلا ولا نستطيع ان نحمله الى الساحل قال العلماء يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في البحر يعني يغمس في البحر ويجعل في بيتل هي ثقالة تثقله حتى لا يطفو على, على سطح الماء لأنه إذا مات وانتفخ لا بد أن يطفو على ظهر الماء فيجعل في رجله حجر كبير ينزل به إلى الأرض طيب تأكل الحيتان ما في مانع كما أن رات تأكله إذا كان في البر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا هذه الجمله تفيد الوعيد والتهديد يعني كلا أيها المتكاثرون الذين أرهاكم التكاثر سوف تعلمون أي سوف تعلمون ماذا كانت نتيجة تكاثركم تكاثركم في الأموال والأولاد وإعراضكم عن دين الله عز وجل متى يكون هذا العلم يكون عند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة استمع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي كمل أحسن سبارك الله إذا جاءه الأجل قال ربي ارجعون إلى أين إلى الدنيا ولكن هل يقول ارجعون الى الدنيا لاعمر القصور واتزوج النساء واركب السيارات الفخمه وتخدمني الاحرار ام ماذا لعلي اعمل صالحا فيما تركت في المال الذي تركته لعلي اعمل صالحا فيه فيقول الله عز وجل كلا انها كلمه هو قائلها كلا يعني لن تعود اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعته ولا يستقدم كلا ثم اكد ان هذه الكلمه لا بد ان تقال فقال انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ اي حاجز الى يوم يبعثون ما هذا البرزخ لا ما بين الحياتين حياه الدنيا وحياه الاخره قد يكون القبر وقد يكون يموت الإنسان في فلات من الأرض لا يسحى إولاه أحد فتأكل الطيور والسباع وقد يكون في البحر أو غير ذلك المهم البرزخ هو الحاجز بين حياة الدنيا وحياة الآخرة إلى يوم يبعثون فهذا الرجل ما تمنى أن يرجع الى الدنيا ليكمل التكاثر إنما تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليفني التكاثر في طاعة الله لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إليهم يبعثون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كرر ذلك لإيش للتوكيد يا أخوان نجيب المؤذن إن شاء الله الله أكبر الله أكبر أن الله نعم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون توكيد توكيد للتهديد كلا لو تعلمون علم اليقين لو هذه شرطيه تحتاج الى فعل الشرط وجواب الشرط ففعل الشرط لو تعلمون تعلمون فعل الشرط اي جواب الشرط محذوف وليس وليس هو قوله لترون الجحيم بل هو محذوف والتقدير لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله عز وجل لكن إنما استولى عليكم الشيطان وأوقعكم في الشك أو في التردد أو ما اشبه ذلك وأما قوله لترون الجحيم فهي جملة لا علاقة لها بما قبلها ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله لو تعلمون علم اليقين وأن لا يصل قوله لترون الجحيم بما قبلها لأنه لو وصلها بما قبلها لظن الظان أنها جواب لو وهذا يخل بالمعنى اخلالا عظيما إذن أقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عن اليقين ولا اصل قوله لترون الجحيم بما قبلها أي لترون الجحيم أي, أي والله لترون ولهذا يقول علماء العربية إن هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات بثلاثة مؤكدات القسم المقدر واللام ونون التوكيد والتقدير والله لترون الجحيم أي النار وذلك حينما تعرض يوم القيامه فيراها الناس كلهم بل ان من كان من أهلها فهو يساق اليها والعياذ بالله الى, إلى جهنم وردا وأما من كان من اهل الجنه فانه يصعد مع الصراط الموضوع على ماتن جهنم نسال الله ان ينجينا واياكم يقول عز وجل ثم لتسالن يومئذ عن النعيم يعني يوم القيامه سيسال الانسان عن النعيم اي عن كل ما تنعم به في الدنيا نسال الله ان يرزقنا واياكم جوابا صوابا يسال من اين جاءك هذا وفيما, اكتس... وفيما انفقته ولذلك نهى... نهى الله عز وجل عن اسراف في الماكل والمشارب فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يخبر المستفيد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة أن يمسك حياته. فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولهذا كان من أصول الطب أن يأكل الانسان ما يقوم ما يقوم به جسمه ولا يكثر. ثم إذا جاء بعد ذلك يأكل يعني مو لازم ما نأكل ثلاث مرات نأكل قليلا ثم إذا جعنا أكلنا وهلما جرا ثم لتسألنا يومئذ عن النعيم وإله لينتبه ما أراد الله عز وجل أن نتكلم به على هذه السورة ولها معاني أكثر مما ذكرنا والله عز وجل لا نحيط به علما نعم إلى أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين على صاح وعلى صحابته وأهل بيته الطيبين الطاهرين فظيلة الشيخ نيابة عن أهل طيبه وعن طلاب العلم فيها نحييكم ونرحب بكم سائلا الله جل وعلا أن يطيل عمركم في طاعته. وأن يكتب خطاكم وأن لا يجعل هذا اللقاء آخر الأهد بكم وأن يحيينا وإياكم حياة رغيدة وأن يختم لنا جميعا بالخاتمة السعيدة سائل يقول فضيلة الشيخ وردت أحاديث كثيرة تشدد في النهي عن الشرب قائما فمن راجح في هذه المسألة حفظكم الله الراجح أن الشرب قائما منهي من عنه لكنه ليس حراما بل هو مكروه واذا جاءت الحاجه الى الشرب قائما فلا باس ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى شن معلق فشرب منه قائما والحرام لا يستباح بمثل هذا لان الحرام لا يجوز الا عند الضروره كما قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما ظللتم إليه؟ فالصحيح أنه مكروه وأنه إذا جاءت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. جزاكم الله خيرا. هذه هذا السائل بظيلة الشيخ يقول كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قتيل المعركة شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد إلى آخر الحديث؟ نفهمه بأن من من مات بهذه الأشياء. فهو شيء، لكن هذا على سبيل العموم أما أن نخص شخصا بعينه فلا أرأيتم أننا نقول كل مؤمن في الجنة أليس كذلك لكن هل نقول فلان المعين في الجنة إلا إذا شهده الرسول لا حتى لو رأينا الرجل يعتاد المسجد ويصلي ويتصدق ويصوم ويعتمر ويحج لا نقول انه في الجنة بل نقول كل مؤمن في الجنة ولهذا خطب عمر رضي الله عنه فقال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله فعل كذا وكذا يعني غل ولكن قولوا من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد والشهادة بالعموم غير الشهادة بالخصوص نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ سائل يقول جاء في الحديث القدسي لا تسب الدهر فاني انا الدهر يقول السائل هل الدهر من اسماء الله وما معنى هذا الحديث الحديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار وهذا واقع من بني ادم اذا حصل علم شدة او ضيق جعلوا يسبون الدهر هذه سنة فيها كذا وهذه سنة فيها كذا أو ربما والعياذ بالله يشتمون السنة لعن الله هذه السنة ما رأينا خير ولا رأينا مطر ولا رأينا ربيعا وما أشبه ذلك هذا إيذاء لله جوذين بن آدم وعند هذه النقطة نسأل هل الله تأدى بمعصيه الإنسان؟ ان قلنا نعم صار اشكالا وكيف يصح ان نقول نعم والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ويقول عز وجل انهم لن يضروا لا شيئا وما اشبه ذلك من النصوص القطعيه الداله على انه لا يتضرر وجواب أن الأدى غير الضرر قد يحصل الأدى بدون ضرر أرأيت لو جلس إلى جنبك رجل رائحه كريهه تتأذى او لا تتأذى هل تتضرر لا فلا يلزم من الأدية الضرر قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره فازبت الاذيه لكن الضرر شيء والاذيه شيء اخر في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر يعني يقول ان ما يحصل بالدهر فهو بيد انا وليس الله هو الدهر لاننا كلنا نعلم ان الدهر ليل وإيش ونهار فهل الله هو الليل والنهار ابدا لكن المعنى أنا المدبر للدهر ولهذا قال بيدي الأمر اقلب الليل والنهار والحديث لا أدل على أن الدهر من أسماء الله ثم إن القاعده في أسماء الله ذكر الله عز وجل في قوله ولله الأسماء الحسنى الحسنى يعني التي بلغت أكمل أكمل الحسن واتم وأبلغ الدهر ليس فيه معنى من معاني حتى يقال إنه حسن الدهر اسم جامد غير مشتق وأسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني عظيمة فليس الدهر من أسماء الله وإنما معنى قوله تبارك وتعالى في هذا الحجيز الغصي أن الدهر يعني أن الدهر بيدي